إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله ومبلغ الناس شرعه فصلوات الله وملائكته وأنبياؤه والصالحون من عباده عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية واعلموا رحمكم الله أن تقوى الله جل وعلا خير زاد يبلغ إلى رضوان الله وهي أساس السعادة وسبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة عباد الله تعرفوا إلى الله جل وعلا في الشدة والرخاء وأقبلوا على طاعته في السراء والضراء وأعلموا أنكم لا غنا لكم عن الله طرف تعين، فالعباد فقراء إلى الله، لا غنا لهم عن فَضْلِهِ ورحمةه طرف تعين، وأما الرب تبارك وتعالى، وأما الرب تبارك وتعالى، فهو الغني الحميد. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ويقول تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا فهو جل وعلا لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى بل إن من أطاع الله واهتدى فإنما طاعته وهدايته لنفسه ومن عصى الله عز وجل وتلكب الصراط المستقيم فإنما ضرره على نفسه ولهذا عباد الله ينبغي علينا أن نقبل على الله عز وجل أن نقبل على الله عز وجل إقبالا صادقا بقلوب منيبة ونفوس طيبة وتوبة نصوحا ليتغمدنا برحمته ولننال واسع فضله وجزيل عطائه وليشملنا عفوه سبحانه وتعالى عباد الله إن انحباس المطر وتأخر نزوله عن إبان وقته سببه الذنوب والمعاصي فالذنوب عباد الله هي سبب كل بلاء ينزل وكل شر يحل بالعباد فكل بلاء سببه الذنوب والمعاصي فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة ولهذا عباد الله يجب على كل واحد منا أن يتفقد نفسه وأن ينظر في أعماله وأن يتأمل في أحواله وأن يتأمل في شأنه مع الله جل وعلا يقول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطى وخير الخطائين التوابون ولهذا عباد الله لا بد من توبة صادقة وإنابة أكيدة واستغفار من الذنوب وتوبة إلى الله جل وعلا ليرفع عنا ما أصابنا من بلاء وشدة وجهد ونصب وهم عباد الله لا ينبغي لأي مسلم أن ييأس من رحمة الله أو أن يقنط من روح الله سبحانه وتعالى بل الواجب علينا أن نكرر الصلاة وأن نكرر الدعاء وأن يعظم إقبالنا على الله سبحانه وتعالى ولا يزيدنا تأخر المطر وتأخر نزوله إلا توبةً واستغفارا وإنابةً وإقبالاً على الله جل وعلا ودعائه بصدق وإلحاح عباد الله إن للاستغفار شأناً عظيماً وأهميةً جليلة وفي جلاء الهموم وزوال الكربات ونزول الخيرات وإجابة الدعوات فإن الاستغفار عباد الله سبب الخيرات وسبب البركات وسبب نزول الرحمات على العباد يقول الله تبارك وتعالى فيما ذكره عن نبيه نوح عليه السلام فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا جَاءَ فِي بَعْضِ الْآثَارِ أَنَّ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ رضي الله تعالى عن الخليفة الراشد خرج بالناس للاستسقاء فلم يزد في خروجه على الاستغفار فقد استغفر وأكثر من الاستغفار ثم رجع فأمطرت السماء فقيل له ذلك قيل له ما رأيناك زدت على الاستغفار قال لقد سألت الله عز وجل بمجاد لقد سألت الله عز وجل بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر وهذا يبين أهمية وعظم شأن الاستغفار عباد الله ينبغي علينا أن نكثر من الاستغفار وأن نكثر من التوبة إلى الله عز وجل وأن تكون توبتنا إلى الله توبة نصوحة والتوبة عباد الله لا تكون نصوحا إلا إذا اجتمعت فيها شروط وهي الإخلاص لله والندم على ما فات من الذنوب والإقلاع عنها والعزم الصادق على عدم العودة إليها وإذا كانت الذنوب وإذا كانت الذنوب مما يتعلق بحقوق الآدميين لا بد من إعاقة حقوقهم إليهم أو طلب العفو منهم. اللهم يا حي يا قيوم لقد نزل بالعباد من البلاء والشدة والضراء ما لا يعلمه إلا أن. ولا يكشفه أحد سواك. اللهم فكشف عنا همنا وفرج كربنا وأنزل علينا من بركات السماء يا حي يا قيوم. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم هذه أيدينا مدت إليك، ودعواتنا رفعت إليك، وأنت يا الله لا ترد سائلا دعاك، ولا تخيب عبدا نجاك، اللهم فحق طر أنا، اللهم حق رجاءنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم انا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجلما صحن طبق عام نافعا غير ضار تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين اللهم اغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالأمطار والخير العميم اللهم ارحم بلادك اللهم ارحم بلادك وعبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا اللهم اسدنا واغثنا اللهم اسدنا واغثنا اللهم اسدنا واغثنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واثرنا ولا تؤثر علينا إلهنا, إلهنا, إلهنا إن منعتنا فمن الذي يعطينا وإن طرثنا فمن الذي يدنينا إلهنا لا تكلنا إلا إليك، اللهم لا تكلنا إلا إليك، اللهم آمنا في أوطاننا. وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم وفقه ونائبه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد عباد الله يقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم بقلب الرداء تفاؤلاً بتغير الأحوال وألش على الله عز وجل بالدعاء وألش على الله عز وجل بالدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين